بسم الله الرحمن الرحيم يا كين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأقرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما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 لا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا صائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يجدني الرحمن بضر لا تغم عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني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 فأنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون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 وإنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محمرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيوم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تم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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فبك يسبحون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَتْكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مبين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 كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محطرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون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 ولقد أظلم منكم جبالا كثيرة أَفَلَمْ تَكُونُوا تَأْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسعرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم